مع الشريط السادس. سؤالي بقى الآن ممكن إنه يكون عن عشرة منتبه أنت يعني قريب العهد وناقل نقول طيب ما شاء الله فليس هناك إلا قول احمد مثلا في زيد من أحمد ثقه وقول فلان في زيد بن محمد ضعيف لا شيء آخر لا شك هو هذا المقصود بالسؤال وإلا لو كانوا قول ذلك بفظوع. وانتقل القول الثالث هذا ليجمع بين القولين. ما كنت أسأل عنها؟ هذا واضح. إنما أسأل عن قولين فقط. ثقة وص يعني وضعيف يقول صدوق. ثقة يعني ومجهول يقول هو مستور. فقط أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من العلماء المتقدمين ما كان وجه السؤال؟ إيه والترجمة هو وحد بينها بينهما. الترجمة ثقة ويقول مثلا فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ، فرق بينهما ابن أبي حاتم في جرر والتعديل ولا يجزم الحافظ ابن حجر الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة يعني دونه دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة هذا الوصف؟ ماذا ترجح لديكم؟ لا انا أنا لا أتخذه مثلاً من صنيعي دعنا من صنيع الحافظ هل يفعل هذا أو لا يفعله؟ ماذا يفعل وهو هذا يجد الطالب كثيراً صحيح يقابله كثيراً لابد حين ذلك من الرجوع إلى الشيوخ شيوخ المترجم وتلاميذه المترجم الذين اخذوا عنه فان اتحدوا فهذا يرجح لان المختلف فيه هو واحد وان اختلفوا وهذا طبعا مساله من المسائل الاجتهاديه ايضا لانه قد يكون الاختلاف قليلا او يكون كثيرا فاذا كان الاختلاف كثيرا فيترجح لدى الباحث ان المترجمين هما رجلان وقد يكون الخلاف التارخ بين الشيوخ والتلامجة قليلا جدا فيترجع عندهما ترجمة الواحدة وإذا لم هو محل السؤال الوقت ونصف العلم لها سبحان <تصفيق> الله <أي ما>؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هي؟ شخنا هنا إذا كان الراوي روى عنه راويان والإثناد إلى أحدهما لا يثبت يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف هل يعتبر هذا مع الأول رافعا لجهالة العين أم العبرة بما صحة سنة أيمن رواتبه واحد فقط مصحة. ويكون على جهالة العين هنا شخنا في مساله إذا فرض في في قول عالم عرف بالتساهل في التوفيق أراكم يعني في خاصة في من دون التابعين تقفون فيه لكن هنا السؤال لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعرف بالتعنف كابن القطان مثلا أو كأبي حاتم الرازي اراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح فانفراد المتساهل بالتوفيق قد لا, لا تعبؤون به وانفراد المتشدد أنا بالمتشدد إما غير المجروع مثل الأزد وغيره راكم تعتمدونه وهنا السؤال لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجد والصواب في التجريح ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضا على خلاف الجد والصواب الأول في التوثيق هو الجواب جواب مجمل لا يستويان مثلا من كان مثل يحيى بن سعيد يعني جبلا في الحظ وفي النقل وذلك مسلم له من علماء عصره فضلا عن الذين جاءوا من بعده وصبروا نقده وتوفيقه وجرحه لا يستوي مع أولئك التساهرين أو المتشددين لا يستوي يعني مثلاً هذا أولاً ثانياً أريد أن أستوضح هل رايتني أعتمد جرح يحيى بن سعيد هذا ولو كان هناك موافق لا البحث شخنا فيما إذا انفرد الكلام في ترجمة أما الله. إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه أو كذبة الأخرى يجمع من الأخوال أنا أقول حينئذ ولم أخرى لغيرك قالها خيط إن شاء الله يعني أريد أن أقول هب أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح ماذا نفعل يا الراوي؟ هو هذا نحن نريد منكم بارك الله فيه. نقول وهذا في نفسي لكن أردت أن تثبت من جوابكم نقول بارك الله فيكم ب يعني لو لو أننا أهملنا كلام ال المجرم الرجل على الجهالة ولا يحج في الوقت قلت لو غيرك قال بارك الله فيك هي في نفسي الجواب لكن شيخنا في الحقيقة أن بعض الأسئلة أنا أريد أن أثبت من الجواب نعم يعني على حد حوله سنشد لازم. لازم. ولكن ليضمئن قلبي هو بارك الله يقول وفيك إذن ملخص الجواب هذا حتى من يتبعنا ملخص الجواب نعتد بجرح هذا المتشدد اثنين نعم. الأول أنه ليس كمثله كثير من المجرحين وسبق نعم, هذا. نعم. السبب الثاني أنه يجرح شخصا لا يضر أن يجرحه لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلكاً حديث ضعيفاً وحينما نعتد بجرحه لا نجد على هذا المسلك لنشعره نعم الله. أما لو أخذنا بقول المتساهل فقد عملنا الحديث آه. نعم أرض الله بي. هنا شخنا جاء عن ابن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه ضعيف فقال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة المعين و... ولا معين معين لا أنا قلت معين أنا لا آه. أنا قلت بارك الله فيك <تصفيق> هنا يعني ابن أبي خيثمة في الميذيح ابن معين سأل عمن قال فيه ضعيف من الرواح قال إذا قلت هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه وإذا قلت لا بأس به فهو ثقة السؤال الآن إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحيى ابن معين فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه الحافظ ابن حجر في كثير مواضع من التقديم ترجم لهم أنه ضعيف بالرغم أن ابن معين صرح وقال هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه وإذا هذا السؤال كالشافقي <تصفيقي> ليس هناك نعم عند الانفراج <تصفيق> أيها ليس هناك في ترجمة هذا الذي هذا الذي قال فيه ابن معين ضعيف ليس هناك قول اخر قول اخر لا بتجريح ولا بتوثيق هنا لا <تصفيق> بد من ملاحظه شيء في ظنه وهو هل يكون هذا المترجم الذي لاحظت هذه الملاحظه الدقيقه ابن معين يقول ضعيف ويعني به شديد الضعف والحافظ من الحجر لا يعني بقوله ضعيف ما يعني ذا هل يكون الرواة عن هذا المضط من الحافظين وكل منهما يعني خلاف ما يعني الاخر له رواة كثر ام قليلين اريد التوضيح خلنا نحضر الان واريد اقول نعم. نعم. نعم اقول اذا كان هذا المترجم بمثل هذين القولين المتفقين نظوا والمختلفين قصدا إذا كان هذا الراوي له رواد كثر يختلف الأمر عندي بينما إذا كان الرواد عنه قليلين في الحال الأولى أعتمد كلمة الحاكم العسخلان راحلا وباطلا في الحال الأخرى لا نعم شاء الله حسن الله شكرا الله فيكم وفيكم بارك شيخنا هنا في تهذيب التهذيب ترجمة أسامة بن زيد الليثي مقال حافظ عن الحاسب في المدخل أنه قال في أسامة بن زيد هذا روى له مسلم واستدللت بكثرة روايته يقول هذا كلام الحاسب واستدللت, واستدللت بكثرة روايته على أنه صحيف الكتاب عنده راهي عند عند مسلم يقول لما أكثر مسلم عند أسامة بن زيد الليثي دل ذلك على أنه صحيح الكتاب عنده ما رأيكم في هذه الكلمة والله ظاهر يقول شيئا وجده ولم يفصح عنه ولا هذا الكلام يمكن شحبه على كل الرواية الذين يكثر عنهم من الرواية أحد أنه الملتزمين الصحة في الروايه وما اعتقد هذا بلاجئ يعني لا يلزم ان الراوي الذي يكثر من الروايه عنه في احد الصحيحين مثلا فضلا عن غيرهما ان يكون كل راوي له كتاب لكن الظاهر والله اعلم ان الحاكم في بذهنه معلومات توحي إليه بأن له مثل هذا الكتاب، وإلا مجرد الرواية لا تعني أنه له كتاب. نعم. أو ربما لأنه سلم بنزيد متكلم فيه من جاك حضهيب. هو بيتكلم فيه بلاده، لكن بناءاً على قضية الكتاب، على أساس لو أن يعني رواي السيل الروسيل حض إذا أخذ من كتابه فإن الروايات تكون مستقيمة. و يعني نزه مسلم أن ياخذ مرؤوسه من حفظه وهو متكلم في حفظه. يمين هذا كذلك يرد على كل من تقول مفيد. فيه نعم. نعم. أي نعم. أي نعم. حتى نعم. ينزل نعم. نعم. أي نعم. نعم. وسنيده يعني كثيرة سنيده كثيرة في من خلال الصحف ينقل من الصحب فلعل وذاك وجدناه صحيفة فجاء عنده هذا الاعتبار او هذا الظن يعني منهج مسلم الذي جعله يرشح ممكن أن يقال هذا وذاك لكن هل نحن نعتمد على هذا القول لأنه يعتمد أنه على كذا وعلى كذا ما يعطينا هذه القناعة يمكن أن يقال لكن هل يتبنى هل يقال إن مسلم إنما رواه ابن شابب بن زيد بن زي لأنه كان يحدث من كتاب صعب الإمامة بهذا أيضا شيخنا حفظكم الله لاحظ أن الحافظ ابن حجر إذا صردا نساء التوثيق وكذلك أحيانا ابن معين يقول في الراوي في التطريق صدوق أو يقول وثقه النسائي ويهرب من العهدى ونادرا ما يعتمده ويجب هو بالتوثيق وإذا خالفه عنده أحد إذا كان هناك من يخالف النسائي جنح إلى قول المخالف النسائي سواء كان بارتفاع الراوي أو بنزوله عن قول النسائي وبنحوه الضارة بطني وقريب منهما مطين عبد البر الحافظ ابن حجر امثال هؤلاء ما ان ذكر كلامهم يذكره على انه البراء من العهده وقطعوا في الادب او ينزل من من الى صدوق ان سي هو ونادرا ما يقول ثقة اي لقول هذا فهل لانه قد علم تساهل هؤلاء كما يقول الشيخ المعلم رحمه الله في تمثيل ان النساء وابن معين قد وسطان المجاهل مثل العيله بن نشكر ان ذكرتهم لا أدري أما بالنسبة للنساء فهو كالعجل تقريبا في التساهل كالعجل في التساهل هنا. يعني هو فعلا يوفق بعض المجهولين لكن ليس مكثراً من ذلك كما يفعل غيره من المتساهلين أما ما ذكرته من الآخرين ما عندي فكرة عنه الإطلاق طيب فرض النساء إذن فنعامله مع عملة العجل أو أحسن حالا من العجل ننظر إلى الرواة عن هذا الموثق إلى الرواة عددا ووصفا عددا ووصفا وكذلك أيضا من أخرج له من أصحاب الكتب اللي فيها انتفاق هينا. أو فيها شيء من التشدد والتحري في الشر هذا يساعد على انتفاق وكذلك أيضا علو الصبخ ونزولها كل ذلك يساعد من القرائن التي ترعى نعم معلوم شيخنا حفظكم الله كلام أئمة الجرح والتعديل باعتماد كلام بلدي الراوي لاسيما اذا إذا كان من أئمة الجرح والتعديل واحيانا يقف عند الباحث أن هذا البلدي خالف جماعه كثيرين من الائمه في قوله سواء في إثبات السماع أو عدم إثباته كأن يثبت هو وهم ينبونه أو غير ذلك حتى وقفت هنا على كلام للحافظ ابن حجر في ترجمة في ترجمه مكحول وسماعه من عنبسه بن أبي سفيان قدم كلام دحيم على البخاري وابن مايع وابي حاتم وابي زرعة والنسائي هم يلفون السماع ودحيم أثبته وهو أثبت في الشاميين من يقول يعني دحيم الحفظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عند دحيم اي عند دحيم وهذا في تهذيب التأديب في ترجمه هذا في تلخيص حفظكم الله عفوا هذا في التلخيص فكون أن البلد حقا يقدم، لكن حتى وإن خالف هذا الجمع الكبير، وإن كان كذلك في مسألة السماع فهل هو كذلك أيضا في مسألة الجفاء والتعديل أن ضاعف هو ويوثقهم أو العكس من هذا؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمثال الذي ذكرته، أن شهل. الخطف سهل السماء، الخطف سهل ينبغي أن يكون نذيك. مثالا صعبا اما السؤال هنا لو كان غير ابن البلد الذي هو في المثال دحيم لو كان هو الذي أثبت ما موقفنا من هذا المثبت ما اولئك النوفات؟ لا شك اننا سنطبق قاعده المثبت مقدم على النافي ومن علم حجه على من لم يعلم ايضا لقاعده ولكن ليست مطارده ما في فرد هنا كما ذكرنا اكثر من مرة ما من عام الا وقد خصه لكن القائمه هكذا فلو فرضنا ان, المن أن الذي وثق او اثبت السماء الذي اثبت السماء هو ليس من بلد الذي اثبت له السماء ما هو موقفنا هو مع القائمه المثبت مقدم للنافير يشتد الثقاء بهذا المثبت في ماذا كان ابن بلد الذي أثبت له ما أثبت إذن هذا ليس فيه إشكال لأنا لا أردت أن أستدل به على شيء الآخر وهل كذلك هو ما هو الشيء الآخر وهل كذلك في الجرح والتعديل البلدي لأن الحق لما تكلم أنا أدري بقاعدة المزل مقدم علينا إلا أنه أكد أكثر ما أكد وهو أثبت في لا. بلى لهذا ذلك أيضا لو فرضنا أن دحيم خالف هؤلاء في باب التوفيق والتجرية كأن يواثق هو وهو وهم يجرحون أعكس الآن هنا دحيم قال لم يسمع وأولئك قالوا سمع من ما ذهب أولا ماذا أفرض الآن مثال آخر دحيم نعف هذا ابن البلد وأولئك وثقوه يصح هذا مثالا آخر فيما هو في ذهنك هو هذا هل يقل البلدية مقدم على هؤلاء؟ لا ما في طرق نحن الآن ندرس هذا التضيئ وندرس ذلك التوثيق بميزان علم الجرح والتهديد إن كان الجرح مفسران كما سبق بعض الجرسات السابقة وكان هذا الجرح بعد تفسيره جرحا يعتبر علة قاضحة رجها وما نظرنا أجل البلد أو غير البلد إذن هذا يفيدنا في مشألة نحار فيها أما إذا كان عندنا خواعد تدفع الحير عنا، ما يهمنا أن كان غريبا أو كان بلديا نعم يعني مثالك كونه أنه بلدي هذه مع استواء القرائم أو وجود الترجيع فالبلدية هنا في هذه الحالة ترجح يعني ميزان صحيحة صحيح. أحيانا حضرتهم الله مثلا مشايخ إدمام الشافع أحيانا يقول حدثنا الثقاء حدثنا من لا أتاهم فيكون هناك اجتهاد أو الحسن البصري أحيانا يقول حدثنا الثقاء أو حدثنا من لا أتاهم وهناك من يدافع بأن في زمن الحسن البصري بني أمياء والخلاف بين أهل بيت وبينهم هو يعني رجلا من الثقات فلان أو كذا هل هذا التعيين وهذا التصريح بنقلا هذا هل هو يعمل به لا سيما إذا لم يختلف فيه أو اختلف فيه والجميع يدور على ثقة مبرد أنهم اختلفوا لكن هذا وذاك والثالث الرابع كلهم ثقة فهل هذا ينفع حضرته الله في في باب حدث القواعد التي سبق ذكر كثير منها أقول إذا كان الحفاظ اتفقوا على شيء فلا مرد له أما إن اختلفوا اهنا الاجتهاد فنحن ننظر بين او في اقوال هؤلاء المجتهدين ونعمل مراجحه بين اقوالهم فما ترجح عندنا اعتمادا على قواعدهم عملنا بهم والا فلا وانت ضربت مثلا بالحسن البصري الحسن البصري كما تعلم هو يعني كما ذكرت أنه كان يعيش في زمن دورة بني أمية وكان ربما لا يستطيع أن يسمي شيخه ويذلسه ويسخطه فبنفس القاعدة نطبقه هنا في نسمة لشيخ الحسن البصري إذا لم يذكر فإن كان اتفقوا وهذا ما لا أظنه موجودا إذا اتفقوا في الحسن البصري خاصة أن الشيخ الذي يسخطه فلان ما, ما في ذهن أنه يوجد مثل هذا الانتفاق وإذ اختلفوا فطبخنا ما شمنا من القواعد شيخ ما إيش طنعكم في مثل هذا الباب حدثني رجل حدثني من لا تهم حدثني ثقة فيقول الرجل هو فلان هو فلان هل تعتمدون هذا التصريح قلت صنيعي أنا نعم إذا استحضرت ما ذكرت آنفا من الاتفاق أو الاختلاف أخذت بالمتفق عليه أما المختلفين فأؤمن نظري وبحدي وأرجح ما يبدو لي لكن بخصوص الحسن البصري ما عندي أي ترجيه في هذا الموضوع وأنا أقول بأن الحسن البصري مدلش لكني أشفسني من ذلك إذا روى عن التابعين. نعم. سبق. آه، وين؟ أما إذا روى عن صحابي من الصحابة، فأنا أطرد عدم الاحتجاج بمعناته. نعم. عندي هنا موقف خاص يبين هذا الذي؟ يعني عندما تقول اتفقوا، أحيانا ما نجذب لك أن ثلاثة من العلماء. صحيح. لا له دوص خالفاً الله فيك هو اتفاق الأمة هذا مستحيل في الانتناج القضايا لكن على الباحث أن يفرغ جهده وفي حدود ما يقف عليه يعمل به وأن تعطل العلم بطارق مثل هذا الاحتمال يعني حينما نحن نصحح ليها ونبحث جهد البحث لكن يمكن يكون هناك في الزوايا بعض الطرق وبعض الأحاليين يعرقل العنين على التصحيم هذا مهتمز بلا شك فهل يقيم لهذا الاحتمال وزنا لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعلى الإنسان أن يفرغ وسعه وجهده ليصل إلى معرفة الحق مما اختلف به الناس فعندنا ثلاثة وأربعة اتفقوا على شيء هذا خير وبركة أما قد يكون هناك خبر ما وصلنا أنه هناك حالهم خالفهم قد يكون لك. لكن نحن مسؤولون عن ما وصل إليه بعضنا أذى أي الذين نتعجب نحن اليوم من قوة ضبطهم وحفظهم نفكرت أنهم فاتهم شيء كثير ولا شك وأنا نلمسوا أحيانا في بعض المواقف لكن ما نأخذ عليه لأنه هذه طبيعة البشر أيضا هذا شيخنا يذكرنا في مسألة اتفاق الأئمة الحديث هذا لو اتفقوا مثلا على أن بلانا لم يسمع من فلان، وعندنا يعني ظاهر السند المسلفة بالثقاء يقول سمعته أو سألته في كذا وكذا سأله في مسائل أو سمعه وقوى حتى مثل هذا هل يعتمد هذا مع قطرح الأئمة بأنه ما سمعه يعتمد لأن هذا ينقم الاتفاق مجرد ما جاء في السند الصحيح السند الصحيح هو المصطور أن فيه موضع نشخنا في العلل الارغاثي أيضا خلف في السماع فأبو حاتم الراضي ظاهر الحديث السماع وقال أبو حاتم الراضي لكن أهل الحديث اجتمعوا أو اتفقوا على أنه لم يسمعوا اتفاق أهل الحديث عاشين يكون قد فيخرج من المسند نعم. مع ذكره في اللواية بالتطرق من السماع قال فيخرج من المسند إيش إيش أرى في هذا. ما ألا إلا غير ما ذكرت. الأول الذي ذكرت إيه نعم. <تصفيق> حفظكما الله. إيه نعم. لأنما لأننا إذا درسنا النفي ماذا نتصور ما هو مسنده في النفي؟ هل هل هناك سوى عدم العلم في شيء؟ وعدم العلم. وهذا علم. أيضاً هذا شيخنا يذكرنا في مثال شخنا أحياناً أدري أن أقول كلامكم حفظكم الله أن العلم يقدم على الجهد أنا. يعني ذاك جهد وهذا علم فالعلم يقدم على الجهد أي. لكن كما ذكر ابن رجب الحنبلي في كتاب العلل بعض أمثلة لهذا الإمام أحمد يسوق يبرع إثنان وكيدا فرح بالسماع فيقول لم يصنع شيئاً بالرغم أنه صرح بالسماع فيقول فلان سنعوا فلان فيقول فلان لم يصنع شيئا. لماذا؟ ما يبالي لان احمد اذا طلب ان هذا ويعتبر ايضا من طبعا معلش ليه ما ما ما هو لماذا هذا الله اعلم نحن نحن هذا اننا نحن لسنا مكلفين ان نفحص ما في قلوب العلماء وما في اذهانهم نحن مكلفون بالظاهر والله تبارك وتعالى يتولى الشراي فانا قلت انفا ان هؤلاء العلماء الذين نفوا سماع راون ليس عندهم إلا انهم ما على سماعه لكن لما جاءنا الحديث بطريق صحيح لا غبار عليه ممكن أن يقال مثلا في اسناد فيه مثلا كلام ممكن ان يقال هذا مثلا هذا لا يعبا به او ما, ما عبا به لكن إذا كان أسناء ليس من هذا القبيل وإنما هو صحيح أنا أذكر بعض عبارات النافية للسماء موجود السماع في صحيح البخاري وربما مر عليك شيء من هذا ماذا نفعل بمثل هذا النفي وعندنا السند صحيح البخاري أنه يثبت السماع المنفي الخلاصة ليس عندنا ما يلزمنا بأغذي قول النافي وعندنا السنة الصحيح بما ينفيه لكن ما أذكر كلاما لكم منه في المجالس الماضية ومنه ما في الكتب أو في الأسرطة على سبيل المثال كما كان الحديث في بطية بالرغم أن كلامنا العام ليس خاصة في بطية لكن أردت أن أذكر بما ثبث من صدراتكم هو أن تلاميذ بطيئة ينظرون إلى العنعنة بينه وبين مشايخه فيرونها بالمعنى فيقلبون العنعنة سماعه والذي يعني يعني يعلق فيديهم الآن من كتبكم أو من أشرتكم أنه محتمل أن التصريح بالسماع هذا مع تنصوص الأيما على عدم السماع أنه من تصرف الرؤى أو مما أو تصحيف من كاتب أو نازف أو طباع أو الأكف فهل هذا الكلام ممكن أن ينفعنا في بحثنا هذا؟ ممكن أن ينفعنا فيما لو صب كلام النافين على هذا الإسناد على هذا الإسناد بعين أوه. هذا ينفعنا أما مع العموض؟ نعم نعم أقول حسنا الله قبل قليل أيضا شيء نضافي لكلام ذكر به أخونا عبد الحسن قبل قليل ذكرتهم أن هذا الكلام ممكن إذا كان في السند ما يدفعنا إليه نعم <تصفيق> نعم أما إذا كانوا ثقاتاً أو أساساً فالأمر يختلف والله. أعلم نعم بارك الله وفيكم بارح الجميع الله يحرم شيخنا أيضاً هنا ذكروا قلت هنا الراوي المجهول إذا فرض بالرواية عنه ضعيف يعني راوي ما له تلميذ إلا هذا التلميذ الضعيف فإن العلماء يذكرون أنه لا يتهيأ لهم الحكم على هذا المجهول بشيء لأن النكر مستملاً منه ومستملاً من تلميذه من في كتابه المجروحين يكثر من هذه العبارة فلان لم يتهيأ لي الحكم عليه بجرحه أو تعديل لأنه لم يرو عنه إلا فلان وهو ضعيف فالنكارة التي في حديثه ما نفتعن محملها لهذا الذي نحن نريد أن نبحث حاله لاحتمال أنها من هو الضعيف هنا يعني السؤال على هذا لو كانت النكارة شديدة جدا لو كانت النكارة شديدة شديدة جدا بمعنى أنه لا يحتمل مثل هذا الضعيف الضعيف الذي عندنا هذا اللي هو التلميذ معلوم بضعف خفيف معلوم بضعف شديد فإن أتى عن شيخه المجهول بحديث شديد الضعف والنكارة فإن جينا نحملها على هذا الضعيف فمثله لا يحتملها لأن قد سبق لنا من حاله أنه لا يحمل الجحش الشديد فهل من الممكن في هذه الحالة أن يحملها المجهول وينكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهلة إلى حيز المعرفة بالقطع؟ أما التحمي يكشف حاله بالجرح ويخرج من حيز الجهلة. الى حيز المعرفة بن قتل اما التحميل فبلع على المجهول على المجهول نعم صورة الله اما التحميل فبلع لكن هذا غير كلام ابن حبان حتمة ايه غير اه غير. انا ذكرت كلام من حبانه واضغت لهم من عند انا قلت اما التحميل فبلع اما كلامك تمامه اشهرد عني إيش الشيء الآخر طيب هل يحكم على المجهول بعدما حملناه النكارة؟ ما يحكم. ب بالمعرفة بالهادح؟ ما يحكم. ما يبقى له جواب؟ نعم. هذا وضح لي الجواب. هل لكم لا ما الذي خصت أن يفضح جوابي. جوابي يتعامل لفراعين. نعم. عاد ما بلى والاخر لا نعم هو لتحميله عهده النكاره ولا للحكم عليه بالقطع ويبقى على جهله نعم وهو شيخنا كما ذكرتم عندنا هنا ترجمه وهي ترجمة أي ايفع وهو غير منسوب عن سعيد بن حمله الحافظ حمله الحافظ عهده النكاره ولم يحفظه جميل بارك الله فيك ما شاء الله هذا الان ورأيته عند الان منصولة سبع السؤال حمله عودة المكارم والقهوة ظهرية المعاني وروح الشريعة ما الضريح المباني والحروف هذا الذي عني شيخنا لا قد يعني قد يعني أكثر بذلك هم يجهون على ضرائي النفوذ نعم لكنهم لا يجودون جمود ابن حزم. نعم. الله. الأصل هو التمسك بالنص. الله. الظاهر. نعم. لكنهم لا يجودون على الرفض كما يفعل ابن حزم. نعم. وداوود الله. لكن من الأعجب أن يجود على الظاهر أهل الرأي. أهل الرأي. يجودون على الظاهر. على الظاهر. يجمدون على الظهر أهل الرحيم نعم مثلا من الفروع التي كنا قرأناها في الفقه الحنفي ماذا بي القديم رحمه الله رحمه الله ماذا القديم من المتفق عليه بأنه ولواء المسلمين أن الماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة يتحملها ولا يتنجس الماء الجاري بهذه النجاسة قال هؤلاء القراء فإذا كان هناك بحيرة نجسا بحيرة نجسة فالحيرة في تطهيرها اشارتها لأنه صار ماء جاريا شو رأيكم سبقوا أبن الحل ما في ماء جديد يغلب النجاس الواقع في هذا الحوض وإنما مجرد الجريان هو المطهر ما جب خد يا جد يا بلأ بلأ فظهر لي وظهر لي وجه كيف هو نجس فإذا ما شفت لكن ذكرت شريعة من غيري ظفرا على من غير غيري ظفرني ذكرني هذا بمن كان عنده يعني كلتان من يأخذ رأي الكلتين فقال من كان عنده كلتان نجستان فليضمهما على ضعيفات القرآن الله أقرب وهذا موجود أي وهذا إيه نعم موجود هذا الذي يعني وانت تتحدث حضر الله ذكرت هذا المثال لا لكن بالمناسبة هذا أفيد للحاضرين من هذين المثالين أن أعجب من ذلك الظاهرية العصرية ماذا رأيها الظاهرية العصرية آه. مثل ايش احنا التي يتبنى عشرات الكتاب والشلامين الدعاة الصورة الشمسية حلال والصورة اليدوية حرام والتي بالآلة على أحسن ما يكون من من التظاهي يعني الآلات المضاهة أشد من اليد نعم لقد خلت مرة بمناسبة كلمتك هذه الصورة الفوتوغرافية تظهر هذه الشعر الفلسان أما الصورة اليدوية لا تعطي لحية الشيخ لكن مو بها هذه ويمكن مسواه ولا أغلب يؤدوا هذه ما فيها مضاها كبسة ما فيها مضاها هذه أدق مضاها لو كانوا يعلمون انتهيت شخصة نعم لأتسمى لجوابك أنتم أيضا ذكرتم في موضع آخر قلتم لو أن إنسان صنع آلة وهذه الآلة ممكن أن يضع فيها من المواد التي بكبسة واحدة بزرار طلع آلات هذا موجود بيوم هذا في جراركم أيضاً في شرف سمعته. هذا موجود اليوم. شيخ لحتى الآن حقيقة تفاقمت المشكلة وزاد الداء بحيث حتى هذا التقسيم الظاهري لم يرعوه العالم بحيث شيخ لأنه نرى الآن الصحبة الإسلامية والمجلات الإسلامية التصاوير هي دوية حتى موجودة. آه نعم. هذا صحيح. نسأل الله العافية. أيه والله يعني هؤلاء يخرجون عن قاعدة تحريم سدا للذريعة. أيوة. التحريم شدا للذريعة يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا ما قال لا تزنوا لا تقربوا الزنا يعني لا تتحصل الوسائل التي توقعكم في الزنا لو قيل بأن سوره الفتورة فيه جائدة إنما السورة اليدوية هي المحرمة لكن هذه توصل إلى تلك لأن حقيقة رح يتسأل هؤلاء المصورون في أمهدهم شو الفرق بين صورة ترافية ولا صورة يدويه ما رح يفرقوا عمليا وهذا هو الواقع كما اشار ابو الحاج بينما كان هناك مجال لهؤلاء الفقهاء الذين يدعون الفقه أن يقولوا هل كان كانت صورة الترافية تختلف من حيث طريقة صنعها أو تصويرها لكن من بعد شد نحن نقول بتحريمها لأنها توصل إلى ما هو أكبر من ذلك. صلّى الله يبارك محمد. حضّبكم الله شيخنا هنا في كتاب في ترجمة أمية ابن خالد. هذا في هذه الترجمة. ضعفه أبو العرب في كتابه البعثة. وكذلك ضعفه أحمد والعقيل. كل منهما كل منهم من الثلاثة لين فيه القول ضعيف ضعيف لين أو شيء من هذا. فرعيق الحافظ ابن حجر. يستنكر ويعيد صنيع أبي العرب بالرغم أنه ما على العقيل وعلى على أحمد فقلت يعني لابن العرب شرطا في كتاب الضعفاء أن من أدخله في كتاب الضعفاء فهو شديد الضعف وإلا فلماذا يعيب عليه الضعف الكلمة الضعيف وهي في ذاتها تكلم بها أحمد وتكلم بها العقيل فلعل أبي العرب له شرط في كتابه الضعفاء شديد الجرح عرطنا أن أسألكم هل لأبي العرب في كتابه الضعفاء شرط من أدخله في كتاب الجرح الشديد نعم بارك الله فيكم وكتاب لما وقفت عليه لا. فهد منكم من واقف لكن هنا قالت في بادي سؤال. ليس في ترجمة هذا الرجل إلا هذا التضيي نعم ثلاثة عبور وليس هناك شيء وعض. آخر نعم. والذي يعني لفت نظري أنه لماذا شد النكير عليه هنا والعجب من ابي العرف أنه ادخله في كتابه الضعفاء وخلط ضعيف مع أنه نقل قول احمد وقال الاخي هذا اسمه اميه بن خالد إيه اميه بن خالد هسه ني بعدين نشوف ان شاء الله هذا في تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب اميه بن خالد امم عندكم اميه بن خالد تهذيب التهذيب بارك الله فيكم شيخنا اذا قال يعني احد في الراوي هو ضعيف وقال آخر مجهول وبحثنا في عدد سلامذاته فلم نجد إلا راويا واحدا فهل يقال ضعيف أو ضعف حديثه لجهالته وترجم له بمجهول أم يقال عرف أنه, يعني عرف أنه ضعيف ف فيعني فرقص كلامي لو كان في الترجمة أحد الأمه قال ضعيف وأخر قال مجهول فهل يقال الذي قال عليه ضعيف أي ضعيف لجهالته ويضم هذا إلى التجهيد او يرتقي من درجة الجهالة الى درجة معرفة ويقال عليه ضعيف كان هذا هذا. من جهة العمل نعم انا <تصفيق> نقول منهما في حيث الضعف او يتشهد به لكن من جهة فقط اردنا نعرف اعرف هل هذا الجمع الصحيح ان يترجم له ضعيف اردنا ان يترجم له مجهومة في التقرير؟ بالنسبة الينا اذا اردنا ان نخص هذين القولين في من نمر عنه الا واحد ايش نقول فيه بالنسبة الينا ننظر فإذا كان كما ذكرت لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول والمجهول عمليا حديثه ضعيف لكن ما نستطيع أن نحكم على ذلك الحافظ الذي قال على هذا الرواوي المجهول بسبب رواية الواحد عنه قال عنه إنه ضعيف ما نستطيع أن نحكم عليه أنه يعني مجهول أو أنه يعني أن حديثه وضعيفا لأن ما, عندنا ما يبين لنا ما يكشف لنا عن قدمه مما سألتم شخنا عن الفرق بين العبارتين معلوم أن الضعيف يشهد به مسألة اتفاقية لكن لا. مجهول العين فيها وفيها كما سبق سبقا بكرتم لا. فهنا سين بني فرق كون أن الضعيف أحسن حالا من المجهول العين لا ما ينبني الفرق مدام الراوي عنه واحد فنحن سنعامله معاملة مجهولة طيب بارك الله فيكم هنا ايضا من جمله الاسئله الصفحه الخامسه في التقريب بأنهم بانهم صغار التابعين الذين راوا الواحد او الاثنين من الصحابه ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة الاعمش السؤال هل رواياتهم متصله رواياتهم تعتبر متصلة اذا راى يعني روى عن الصحابي لا تستلزم إثبات الرواية نعم اذا لازم تكون بهذا يعني مو من قطعه قطعه نعم لكن قوله لم يثبت لبعضهم السماع هذا يدل على أنه في أن بعضهم قد سمع إذا كان هذا البعض ممن شرحها مما اذن قد تصرح به نعم نعم ما شاء الله هنا سؤال يعني ألف بعض المعاصرين كتابا في تدليس ورأيته يصف بعض الروايات التدليل ما سبق إلى أحد من العمة ما سبق أحد من العمة هذا الشيء السؤال هل لمتأخر أن يحكم على الرون بالتدليل لم يسبق المتقدمون إلى ذلك وذلك بالنظر في روايته فيرى في رواية قد عن فيها وأخرى جاءت عنه وصرح فيها بالسماع مع ذكر واسطة ضعيفة هل له في مثل هذا أن يحكم المتأخر عليه بالتدليل وما قد سبق إلى هذا أنا أقول ابتداءاً كيف يمكنه أن يحكم في التبليس أو الأئمة السابقون الذين توصلوا إلى الحكم على بعض الرواة لأنهم مذلشون هم لا شك سبروا أحاديث هؤلاء الرواة وتمكنوا من إطلاق حكم التدليس عليهم هل هذا نتأخر عنده من الخدرة والإحاطة والحافظة بحيث أنه يجمع أكبر كمية ممكنة من حديث هذا الثاوي يتمكن من إطلاق لضي التجليس عليه أنا أعتقد لا ليس إذا هذا يجوز عمله هذا هذا شيخنا حتى في مجرد إثبات التدليس رضاً عن أن يذكره بكثرة التدليس فيضعه في المراتب التي يتوقف عن عناتها وغير ذلك لا هذا لا يمكن أبداً من المعاصرين لذلك المعاصرون ليس لهم في الحديث إلا كما الفقهاء على الفقهاء في العصور المتأخرة أن لا يضعوا قواعد جديدة من عندهم وأحكام أصيلة وإنما عليهم أن يعتمدوا على القواعد التي وضعها علماء الأصول, الأصول الفقه كذلك أتباع الحديث والمخرجون الحديث لا يشعرهم أن يضعوا من عند انفسهم أيلان في بعض الروايات لم يسبق إليها نعم. وهذا المثال والذي سألت عنه وهذا إذا كنا شقنا بما ذكر في ترجمة بقية أن ابن حبان قال دخلت فانا يعني جل همي أن أعرف حل بقية من سبعة الحديثة عاليا ونادرا وجمع التصول وفعلت وفعلت فمن لي من أي يعني أتي الرجل فعلمت أنه يعني ير المناكير عن عن الضعف وير نير ما نقرأ عن الصفات فعلمته من أين أتي أي مقبل التدليل؟ إيه مر. فهذا الجمع العالي والنازل والأصول والمتابعة وغيره وجميع زملائي عن نفس الشيخ والحديث من فوق ومن تحت. هذا ما أسأل المتأخر الله. حتى أنه يكتب أن هذا مدلّس. أفضل أن أجعله مخفيرا في تدليس أو بشرة. الله أكبر الله أكبر من عرف نفسه قد عرف ربه خاب ولا عرفوا جالهم ما عرفوا جالهم وظنوا بأنه من أهل العلم. أوه. وهذا بعين الشيخنا قد تكلم فيه الحافظ في ترجمة جعفر بن مسافر في تهديب التهذيب نقل كلاما مثل هذا ولم يحكم بالتدليس لعدم تصريح صرح الحافظ لعدم تصريح المتقدمين بذلك الحافظ نفسه صرح بأنه لما لم يصرح المتقدمون بأنه مدلس بالرغم رغم أنه وقف على لواء معنعنة وأقرأ فيها الواسطة وهي ضعيفة ومع بلق قال أن المتقدمين لم يقولوا ذلك فسكت عن حكم التشحيل جميل جعفر بن الجزء الثاني يقول وكثيرا وكثيرا جدا لم أرى المتقدمين فيه كلام. كلام هذا الله حقا حقا يعني ثقته بهم ومع العهد قرب العهد نحن بينه وهذا شخنا أيضا لو عدينا الكلام من التدليد إلى باب الجرح كذلك الرجل الذي حكم العلم عليه بانه مجهول هل لنا في هذا الزمان ان نحكم عليه بانه معروف بجرح او بجرح بصبر حديثه والنظر في حديثه هذا امر ما يعني اليه والامر كما قال الشيخ نحفظكم الله الشيخ المعلم أيضا في التنكيذ ذكر هذه العبارة شكرا. قال لنا أن نقول إذا قال العلم فلان تفرد بالرواع عن فلان فنقول لم يتفرد عنه انما روا عنه فلان الاخر كما يفعل كثيرا البزار والثبراني في كتبه وأبو نعيم وغيرهم أهيه. يعني يطلقون التفرج ويكون هناك المتابع لكن قال أما الحكم عليه بالعدالة أو الجرح وهو غير معلوم هذا عند الأولين لا يتأثى لنا هذا صحيح بارك الله فيه أيضاً ناشخنا سؤال عن سماع المزريجي للتفسير من عطاء هل هو عطاء ابن أبي رباح أو عطاء ابن أبي مسلم فرداني الله أعلم لأن الحافظ نفسه يعني تردد كلامه في الفتح وكلامه في غير من الكتب تناقض كلامه لكن لو حسنا الظلم في البخاري هل يريد يعني عطاء الخراساني هذا نعم من هذا الباب وكثيرا ما نح ما نحصل الضم شقناه يدعو عن على المدلس وغير ذلك ولكن لكن ما نسقط فيه النجم حتى الآن نعم الله عنا نفس الحاضر قالوا هذا من مضايق الحرجة أو المواضع التي يعني يحارف فيها الناقد عن الجواب السديد أما شبابنا اليوم رأس العصور يواصل هو صاح شقنا الجهل بالمثل الجرأة اللي بالجهل أنا لا أعلم شيء بريء الله أحب أعرف الله أنا أذكر ما دي إذا استعدون الله فيكم كلام الحافظ بن حجر في أثر بن عباس في رجال الصالحين تأودا ويغوثا ويعوقا ونصرا قال كانوا الرجال الصالحين إلى آخره فهنا في سند البخاري عطاء فالحافظ الحجر التأثر إلى أنه ليس أخرى ثاني. تذكر يا عبد الحسن؟ والمتصر الحافظ في هذا المقام لأن يرسل الخرساني وأتى بقرائن على ذلك. نعم ولو كلام موثّق. إنه نعم. أي نعم. شيخنا معلوم أن من كذب في الحديث ولو في حديث واحد أو وضع سقطت عدالته. إلا أن الحافظ الذهبي في ترجمة علي بن أحمد ابن أبي الحسن النعيم الحافظ الشاعر ذكر أنه وضع مرة ثم تاب وقبلوه. وهذا موجود في النبلاء وموجود في الميدان وموجود في تاريخ بغداد هذا كلام وبنحو كلام الحافظ ابن حجر في ترجمة معل بن عبد الله بن أويه هذا في تهذيب التهذيب فقلل عنه لعل ذلك كان في شبيبه لما أولا في كلام النساء ابن ليس بثقة وقلت في على أهل المدينة الحديث فقال لعل ذلك كان في شبيبه ثم ذاب وصلح حاله وذكر أحمد في العلل أن لحنش وهو حسين بن خيسي الرحبي المطروق أن له حديثا واحدا حسنا الشاهد من هذا أو السؤال الذي أريد أن أسأل عنه من سقطت عدالته بالوضع أو بالكذب هل من ممكن أن نقبله بعد ذلك؟ أو من الممكن أن ينتقى من وهو بعض الحديث وهو كثاب بعض التحديث الحسنة كما قال الإمام أحمد في حسين المقاية في, في الراحة بهذا؟ ظاهر سؤال شيخنا؟ لا ظاهر والجواب الجواب أيهما أسوأ المسلم الذي سقطت عدالته أم الكافر ساقط العدالة. الكافر لا شك أص... يعني أسوأ حال. هو كذلك. فإذا أسلمت تقبل وعيته. نعم. أو لعن لي أسحب كلمة أسلمت. فإذا تاب <تابعي> تقبل توبته. تسلمت؟ ماذا؟ هذا تفنم التعبير لأنه بدنا نقوله هناك. طب طيب لا داعي للسؤال. ونعم. لا داعي للسؤال. إيه <تابعي> إيه نعم. <هلتأت> <تابعي> أي نعم. فإذا تاب الكافر قبل روايته، فإذا تاب من لم يكن موصوفا من عدالة، لماذا لا تقبل روايته بل أن تقبل روايته أولى من قبول ثوبث الكافر التائب؟ وهذا خلاف لما يقوله بعض الأصوليين مثل الإمام الحرمين أنه يعني وإن تاب وحصل ثوبته فإن هذا كما قيل بمن رجم عفان جللا بسبب. السيرة، ها؟ الخلف نعم، بسبب الخلف. أيضا نقيل بأن هذا لا تقبل روايته أيضا، وصحيح أنه إذا تاب وكان فعلا قد خذ، هو مقبول، ومقبول الرواية بالتالي. الشاهد أنه لا فصل بين الأمرين الذي ضاع. حافظ من الله، طيب خير الحمد لله. هنا عبارة شقنا في الفك، الجزء الرابع في كتاب البيوع. في باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فرضي والحديث من طريق ابن ابن قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع قال الحافظ فيه ادخال الواسطة بين ابن جريج ونافع بين... إن... ابن جريج بين... ونافع ابن جريج قال اخبرنا موسى بن عقبه عن نافع طيب. قال الحافظ فيه ادخال الواسطة بين ابن جريج ونافع وابن جريج قد سمع الكثير من نافع ففيه دلالة على قلة تدليس بن جريت أما القلة تلخذ من هذا القليل وإنما يعني أنه قد لا يدلس إذا روى عن شيخي الذي سمع منه أما القلة من أين تلخذ ويريد أن يستدل بكونه أنه روى كثيرا عنه ومع ذلك يروى عنه بالوافقة هذا يدل على أنه كان من الممكن أن يدلس ويعلو في الإثنات ويسقط الوافضة هذا الجلع لأنه مقلة عنه في تلك لا أحد يقول أنه دائما يذلس أو كثيرا ما يذلس كان يذلس أحيانا أما القلة بحيث أنه نحطه في المرتبة الأولى من طبقات المذلسين أو المرتبة الثانية وما أظن أن الحافظ من حجر وضعه في هذه المرتبة التي تشعر السنباطو هنا قلة تدليس ابن جريج تذكر في أيضا لا أذكره في الطبقات التي احترض منها لكن ربما في نافع خاصة يكون مقلا ربما أنه يكون من كلام الحافظ هذا في نافع خاصة هو دعوها هنا في نافع خاصة نعرف حضرت الله نعرف قال ففيه دلالة على قلة تدليس ابن جريج هو الكلام انتهى على كلمة ابن جريج لا. لكن لا. لا. الكلام هنا ليس مخيلا ليس مخيلا وقبل الأسئلة الجديدة أردت أن أقرأ تعليقا أملاه شيخنا على أحد الاخوه بخصوص سؤال سابق حول أمية بن خالد وتضعيف أحمد والعقيل وابي العرب له قال شيخنا ذكر في التهذيب بعدما حكى توثيقه عن جمع عن الأفرم قال سمعت ابا عبد الله سئل أو يسأل عن أمية بن خالد فلم أره يحمده قال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا وما أبدى العقيل فيه غير حديث واحد وصله وأرسله غيره وذكره أبو العرب في فلم يصنع شيئا هكذا أحد الاخوه يقول أم له علي الشيخ في الصباح شيخنا تذكر الغرض من هذا هو لفظ النظر أو كجواب عن سؤال سابق الذي كان موضونه لماذا خص الحافظ بن حجر أبا العرب هذا بأنه قال لم يسمع شيئا دون الإمام أحمد ودون الأخير ما رجعنا إلى ترجمة الرجل وجدنا اولا أن قد روى توثيقه عن جماعة ابن الأئمة وتوثيقا ينبغي أن نقف عنده وأن لا نتجاوزه إلى تضعيف من قد يكون قد ضعفه. ثم هذا التضعيف إما أن يكون تضعيفا عابرا كما حال الوقير فيما حكى هناك أنه اورده في كتابه الضعفاء وذكر له حديثا، وأشار إلى أنه خالف الثقات في روايته ولم يسمع أكثر من ذلك فمثل هذا لا يكون كمثل ما فعل العرب حيث جزم بضعفه فبدأ لي والله أعلم أن سبب تخصيص الحافظ لأبي العرب هذا بقوله فلم يسمع شيئا هو لحشره إياه في زمة الضعفاء جزمن ها. وليس كذلك ما صنعه أولاً العقيل حيث أورده في كتاب الضعفاء وغمز من قناته لأنه خالف أولئك الذين أرسلوا الحديث ثم لما نظرت في الحديث وجدت الخط سهلا سواء كان الصواب مرسلا كما رواه الذين خالفوا اميه هذا أو كان أمية حينما زاد في الاسناد مصيبا فعلى كل حال فالسند منقطع ذلك لأن مدار الاسناد إسنادا وإرسالا على أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود فالثقات المخالفون رواه عن ابي عبيده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا بين ابي عبيده وبين الرسول عليه السلام الرسل الا وهو عبد الله بن مسعود لكن كذلك الذي ذكر ابن مسعود وهو اميه رواه عن ابي عبيده عن عبد الله بن مسعود وابو عبيده لم يسمع كما تعلمون من عبد الله بن مسعود الحديث على كل حال معلل بالانقطاع إما بالانقطاع بين أبي عبيدة وبين ابن مسعود أو بين أبي عبيدة وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما في الأمر أن هناك سلاح إذا سقط من السند الصحابي كان مرسلا وإلا كان منقطعا كما هو واقع هذا الحديث فهذه نلاحظة بالنسبة ل العقيل جعلت الحافظ يخص بالذكر أبا العرب بقي ما يتعلق بإمام أحمد الإمام أحمد أيضا لم يسمع صنع أبي العرب وإنما غمج من حضره ونحن نعلم أن كثيرا من الثقات قد أمج في هذرهم ومع ذلك فذلك ما أخرجهم من أن يكونوا من الثقات هذا ما بدأ لي بعدما رجعت إلى الترمي بارك الله فيكم. الشيخنا كان يحدث من حذر كتابا أما يدل هذا القول على أنه كان يحدث أحاديث وتستنكر عليه ويطلب منه أصله هل هي كذلك في كتابك أم لا من إخراج الكتاب وهذا وجه من الوجوه التي يعلن بها أو يجرحون بره لا يصح لنا أن نضيف إلى الروايه أشياء تبدو لنا ولا سند فيها لدينا كل ما في هنا هو من عادته أن يحدث من حفظه وذاكرته ولا يخرج كتاب. يمكن أن يقال إنه ليس له كتاب إنما هو يحدث من ذاكرته والذاكرة قد تكون صاحبها أما أنه كان لديه كتاب ولا يقابل محفوظه بما في الكتاب هذه اشياء فيما يبدو والله اعلم تحتاج إلى روايات تبين انه هذا هو المقصود وما دام انه ليس لدينا الا هذه الروايه فهذا هو الوجه ولو قيل بمثل هذا الاحتمال لربما قوي الاعتراض على الحافظ من حجر والاصل تخفيف الحمله عليه وهو الذي لما فهمت أنا كلام الإمام أحمد على هذا المعنى خصوصا لم يحمده وقال إنما كان يحدث من حفظه لا يخرج كتابا ففهمت أنه كان يروي أشياء تستنكر عليه فيطالب باصله ليقارن بينها هل هو في اصله أو أدخله أو أدخله أو آخر لكن هذا الاحتمال يكون بعيدا لا في كما ذكرت شيخنا إن هناك من وثقه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 ولا هو بالذي عندما لم يجد بصحبته يعني كشف عن حاله الحديث وهو في مرتمة تابعين لنعرف أن <تصفيق> هو أم ضعيف عندما يقول مختلف في صحبته إيش نحكم نحن عليه إذا كان الحديث فيه راو من هذا أخي الكريم لم تنتهي نادة هذا الشريط ونرجو موصلة الاستماع على الشريط التالي